وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. لا كتاب البيوع جيشنا كتاب المفلس سار ماله في الذي صار ماله فلسن أو كسيك مالكه بيتا باري وردي بقلق. يجوز لأهل الدين ويجب جميع يكون جميعا ما يجدونه, يجدونه معه ويجب ان يكون برج الباري قرزه ويشكى خلقك يا كاسبي اكاد فهذا يجب ان يكون قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه شون ما ملا ذلك أم جوركس أنا ده فرمي جزء لأهل الدين يعني خاون قر زكان درست بوين هياخذوا جميع ما يجدونه معكم. درست بوين هاد معروف لا لايكابري قر زرهيا بيبن إلا ما كان لا يستغني عنه إلا أشتاننا بكنات وأنا ببيوز بدي كبيوتري الضروريات.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 وستر العوره فريك عورتك يا نادر قشتي غنابتي روتك اتا تجي لو بغيه يا بيدك نلبس العوره زلقان بفروشباق وما يقيه البرد واوشك ديفال الزيل لا سرمه وما يقيه البرد والحراره حرت جنا لدنات وبلام اوشك ديفال الزيل سرمه لغرمه يعني تجلي ها وينو زستانا او يبينا في رشي ويسد رمقه ورقه يعني بقية الحياة او كوا جاني بيدق هذا زرت يعني كبرا شانكيلو كيلو ار دي لما مال بري بلا علاقه ولا مش بفروشه من قرزه كاني لهنا نابت هو يعني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 تو شو کو حق کا خدای حق ما فی خطتکے سری کی کبرہ پاری نہیں بدتا ہتا این چھیپ کی سارگی خود بھی بدتا فہو احق بہہ املہ ہمو خوغلہ پیشترہ کہ مالکے بہ بہتا و لبرین خرکئی اے خال کی ترشتہ ہا ہوش ام من دا و فی ز اس مال وإذا نَقَصَ مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه <تصفيق> اگر باري مفلس او کہے یتی کم تربو لوی کوا ہم قرضکانے پھر وجیرت بولمنا کہ برائے ایک دفتر قرضہ رہی چنک سے بلان ہتی پاری ہے خلق هي كان الموجود اسوه الغرماء ابي قاه يعني هركسك وكو خان قرزكاني تر اباد غشتانوكو يك يعني نبي مثلا كسك موليت وله من زياتر بم باو كمترب با يعني او باريكه داش ذكري بسر خان قرزكاندا وكو يك واذا تبين افلاسه فلا يجوز حبسه أقدر كود كمفلسة هي تنيا نابع حبسكي أي عقوبتيه بو لبريبي عمل خاص صفران لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته يعني لي يعني مطل وتأخير الواجدي أو كسي وقزروا بعريه نيداتوا أتوني عقوبتيه أتوني حبسكي أتوني سجنكه وأتوني لما لا لا بس كي ولا كبرق قزيرة بعري نيداتوا بلام كنيبو وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا كبرى قرزن دارب دسن رجتبو دسن رجتبو يعني, دس دس يعني تعوري ذكي إلى ميسرة تعو كاتيك وهذا سيئش. نابع قبي بدك. ولي الواجد ظلما. يعني وكسيك قرزن باريه ونجدتو. ما زوري خطره هو نفسه ما تباوه لنا خلقه خلقه يقرزة توانا يبجار دنيا قرزة كل شيء ولا يدعه كون ترخمية ايه نعمالي في سنة ارابة و سفراء نعمالي في تعميره سيارة تظيفه ولا يدعه اما ظلم وحق يخلقه خلقه كانت لا يدعه كذلك بي بيتو بخاني كان يبدو ظلم يحل عرضه وعقوبته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 يحل خد له خدش عرضه يعني خدش عرضه أتواني تبكى سمعتي لك دارك أولاً كابراء قرص كورا أولاً باريدتي نايداتا أولاً كابراء كنا مردد لوري برستان كابراء كابراء كالوفاينية قرص نايداتا لأنه خلق باسك يبوه خلق بيناسي كواتل إيرا أما في إيديك من فيركات أبي إنسان لمصطلحات الشرعي شارة يعني اگر اغاد لا مصطلحات لا بي اشتاكانت لاتيكال ليرا اگر كسك بتو عرض وكو حديثتي بقات فإن دماءكم و أعراضكم عليكم حرام لأن اعراض بمعنى شي ده شرف و ناموز ده وهر وها معنى سمعات الشتاء بلام زيادة لبرو سياقي ديماء و أموال زيادة چي اقرأتوا شرفنامس اقرأتوا نابي الليرا بولاكي ليتوا هاروكو چون كاتي خواهي باسمان کرت كلمة سلف دو معنى هي معنى هي حقدي معنى هي فقهي ابي آغاد لو مصطلحاتان ابي وينا مشتقاند لتك اجه يحل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 في ماله <تصفيق> حاكم قاضي توانى من عيبك لو يكوى حل سكوت بمال يخيبك يعني بتوانى بتجيب بمالك هيكار وكسب يبكاد نهتمكم أم حقوقي خلقي لا أو خلك أنا أو لا ترن Bowie كباركيبو بناءه أن كبرنا زانكاره وقرزاره دبى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 مبذر لكل دار قام فعلن فرق بين اسراف وتبذير شيء وكل عرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخونه مكان و ممكن ولا تجترافعوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ان الله لا يحب المسرفين فرق بين مسرف ومبذر شيء اسراف وتبذير شيء تبذير غالبا لا ما أومبارك الله فيك. يعني اسراف اشتكى أصلاً خوي مباح بلم حد يخوي تفران إسراف أفن كله واشرب بخونه بخونه ولا تشتى تبذير شيء منك قبلة شباكه لا تجغرة جغرة هي مشروب هي تبذيره. تبذيره. من المبادرين كانوا إخوان الشياطين أو برأي الشيطان كان وكذلك كانت تزبادا صد هزاري برأي ورأي ورأي ورأي ورأي ورأي ورأي كيف تدعوة اللفو موطو بلياردو فشو توطانو نازانا ملو شتاك تروحاتانا حاشا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 ولا يمكن اليتيم اليتيم هو من لا عب له دون البلوغ يتيم او كسي كباوكا نية با لم بالغ لا خاري بالغ اي كسي باوكي ما بيداي فيو فيتري يتيم اصطلاحا النخر، كبالغ بو يتيما نك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 دعي بلوغ الرشد إليه بدينا الرشد شير جيري كبير تريح حسن التصرف وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح النكاح يعني البلوغ أو قيشتها حد بلوغ آياء كبالق بيكثر فعالك إذي تينا فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم عقل أو ويجوز لوليه يعني لولي اليتيم ولك هو من يتولى شؤونه او كسيك كاروبر يتيم باترو ياكل من ماله بالمعروف فاري يتي مك قبا تاكا بونو مانا ميتي براي گوري يتي ا مزاكي تي لگاوا اجيت پارو زرو تو زمان يتي مك ها دوس او من على يتي مكان فاري اگر بنا من بو پاريا استيكري لشتكي خورد خرد اسايا چي كاتي خردني مال يتي حراما من الذين ياكلون اموال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 يعني all people are also required by making noososness and wishing to come to land so you have to give yourself the money and preach the day that you will live there you don't even think no one at first the توا أوتواع دوزيتواع أتعني بلية من لقطة بلو لأنها ملكي ملكي ومن وجد لقطة فليعرف رفاصها و وكاءها عليه هو الوعاء الذي يكون فيه او شوينيين كواب من جلدين او خرقاتين او غير ذلك اتران ايسا الجزدان مكيفو او اشتانه هي <تصفيق> <تصفيق> لاتشرب مبيز بي لفروبه لقايش بي لهرش هو الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء كيس الزنجير يكاليدا او كردي قوان فتاة الدموانة او ستيكه فقيتو قد موانك شي لبركه كيسه كيسه ويعاك اي فاصله ك او يك بي ابسرع او يكا جراتو ركه حوام حبل درجي هبو بيانا فيتايو او فيتري وكا او لا بركه صنع جسدانك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 يعني المسجد الجامع لو شو يعني كوا خلقك تي اكو بيته هو به عرف بخلق دغرد يا استاذ يا على كاني راجع عندي نبا دوتريت فلان دون بو خلق لو شو يعني ولو تشاردوري كوا باركيت ادوزراوتو ونملك عبر لقرك او چهار دوره اگر من بر فرم دوزیت بو خوانی بو نانوشنی تام بو بردیدم. عرف حاولن حاولن این عینیک و بعداً دلیک دای صارلک نبو، یا له صرفها ولو في نفسه اتوانی خارجی که اگر خودی خویشید، ویضمنو مع مجی صاحبها اگر خوانه که دای صالونی تو دای چهار و. الکاتا باید ابجیریت. باش. لقطه و بهتر دو بجا. اویوا تعریفی که شتکا بای آوندیا که خوانندهی به دوایا بگردد. اگر شتکی کم دوزی و کم نرخ ئەو ئەوانانی یەکسەر بیخۆی. بۆ نە خۆرمایکە دزییتەوە سێوێک دەزییتەوە پسکتێگە دۆزییتەوە پێزار دزییتەوە. خاونەکەی دێ بە دوای بگەڕێت. نخێ ین باە ئەو نیە خاونەکەی خۆی ماندوو کە بڕا بە دوایە بگەڕێت. ئەمانە کە دزییتەوە بدليليتي بدليل حديثك يا بي امري خاصه صوم جار كان بالريقه تيي طره قرمايا قد وزيته وفرمايا قال لما ترسي هنا بيك صدقه بي ام خارط بو بي امري خاصه من يخارد دبروي نقطه يا لا بروي من باب الورع لا ترسي هنا وصدقه بي لي خاردو ولما سجلوا بحديثاتن الان الا ما لك كم نريخ بوباي ام انا بخانه البدايه بغري اتاني هذه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 ترجمه سقط لا والله آخرگی. لیکن که لوشته سکتانی که تی آب و ام حدیثه بو نصیب وی شتی ونبو لامکه درست نیه حال بییره ایلا مگر وو که سگنیم که پیسیپه. او یعنی لیمونشید علا بانگوازی بوف او توی اگر پیسیپه همیت وانی حال گیره بیاب و و بلموناسبه.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 ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما هذه تعنيا أو كسيك اشتك دادوزيتوا اشتكي بانرخ الحقير يعني مكما التافه كقوصاني كدوزيتوا الصوت يعني قامشي كدوزيتوا قلامي كدوزيتوا اشتكي لوباوتانا ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا الی دوی اولی که واسی روز بانگازی بوده کاتی. وو مسئله هیچ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 قضا يعني برياردان بو فصل خصومات <تكلم> بو إحقاق الحق إبطال باطل وإصال الحق إلى صاحبه بو يقلع كردنويكي شكانا برياردانا اللي يقلع كردنويكي شكان وقعندني حق <حلب> ما فوسبخان حق ما فكان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 ينزلها على الوقائع تنزيل نصوص شرع كانك اتسر او وقعانان اوقعانيك ديتا فردسي كبرك البرسياريكي لكان دافشاتيا قرر ادله شرعي ولا ميبو ادوزيتو كيشيكياتو تودس لا شرعي تشارسري بودوزيتو او قسم مستحيل يعني خو سي دي ادله يعني علي اجتهادي هي وملكي اجتهادي شي هي سيدي ادلي شرعيه كات حكمي او مسالي كهاتو فيش لا لادل كان دركات متورعا عن اموال الناس ورعتي ترك ما يخاف ضرره في الاخره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 او ايش ده غيرته اش تكى اترسي زري لي هبه قيامات او ايش انافي او ورع يقبل ذي الورع التام ورع الطاب متورعا عن اموال الناس خوي ده بارز لويكه فار له خالق يبرد يعني رسو ورنا هديه ورنا عادلا في القضيه لكاتيب اليردان عادله ظلمناك جورناك جور نکه، میلانی نیه ولایه کجلا خصما کنه، بلکه عدله. حق من بسوايي، الله حكم اداعت بيكساني. رسي بسوايي، اما لاي دا مساوات ني، يا بن العثمين الله لاي سلام عادل هم مساوات ني. يعني هرکسي حق خويت پيدا او عدله.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 اکریه تا دو بشو، باشه کیوکو رکا باشه که تری بودک تکه. اگه صریح کنم کر ران نفاقی دای کیو دوخشکه ای که وقت صریح. یعنی او پارهی که واد دای کی و دوخشکه ور انجوت ولی ما لا دایانن بخوایم. لب پاره خرزنگن و نه فقط. کیم او کر. نفاقی دای کیو مری داو خزانه کی و آن زنا فقی خزانه کی شدیت سری. بلامک دایی که بکات و دو خوش که کی زواج کن. مری ادناه مری ولگریم ولگریم. چون الای میرده کنن نفقه ادناه نفقهان بقید. آ؟ نفقهان بقید. ایو پاری وابر میراد دوریان کردو هر مال معلومه. ایلا مگر خوان بکن خیر صداقات توش ليره اما عدل كياكرك دوه اندي دوك سكيبرد يعني عدله, عدلة. بالمانيك رخنا للاسلام غير املق دانا وشي كدناينا صرا واي او كي للذكر مثل حظ الانثيين لمسائل ميراث تنهالت جو حالتها شو حاله تايت الجناح حاله كاني دا بشكرني ميراث لابين ذكر وانثى اخوي وخويتها حالته يك حالتين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 ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه حرام لا سالي السوره بين سلبيك قاضي وداعي بكات يعني قاضيكي كالاولايه و هركسكيش داعي ولايه بكات تي عمري خلاص وصلى اللهم فرميه ان والله لا نولي على هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص عليه What is the meaning of the Muslims? Because everyone does not have a prayer and everyone does not have a solution but it is not a problem It is because there is a need for the prayer of the prayer No one does not الله بجيرت ولا يحل للإمام توليه من كان كذلك كث كواصور بيت لسرد قضاء إمام نيد ومن كان متاهلا للقضاء فهو على خطر عظيم أو كثيك أهل بوي بيت لسر خطرك جوره مسلكتي حقوقه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 اذن برياري كده فرق بين قضاء و افتاء تيا او قاضي مفتي فرق عن تيا برياري قاضي خيب خي فتوايا بل ام جاوزيتي لقال فتوايا برياري قاضي الزامية هي مفتي الزامير يعني قاضي لبرو قويه هي ابي خص ما كمل كذبه في تنفيذه قاعد يا لي بو دو شريك كشان وبدو خزم كشان هبول ما مستاي كي اهل السنه وتي هي توي هي اونيام ان بس كات قاضي قاضي الزام يا نفد ناصر يا نقد يعني بولو منشنو فيا قدن من طلاق مخرض جن طلاقين كوتو ما دياله طلاق كوتو هاو النظام تاع فيا كنا هنا بلان كتش حاكم بوليسيه حبسي هي غرامه وعقوباته بويك ابرنا ناصر برياري قاضي شيبكا تطبيق مكبر دوكاني كاسكي داغير كرودو تي ولاي ما مسالق كتو دوكاني كي داغي تشو دوكاني كي هو ولكن هذا هو قاضي قاضي بوليس باشا. تاسير معلومة. دو كي هي قاضي هي مفتي إلزامي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي مفتي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي كان قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي ومع الخطأ اگر بك برياركي حلبو لبريم معصومني قاضي شلاكه ملاش حلعك او كاتيك يك اجري هي اجري اجتهادكي هي, هي اي خطاكي مغفور نهو خطاكي شي چاپوشي دي برانبتشي مرحب إن لم يألو جهدا إن لم يألو إن لم يقصر جهدا في البحث كم ترخمينه كالللل يقولين ووتي رامان وتي فكرانو بدو على قران اها اهلوان سارباي فتوى سارباي بالرياده اهلوان كذلك بارك في سيارة ما قد بالله مجهد صرف كرد وقوتوان اخسته ارد دعيني بكا او كاتم معجورة وخطأكش مغفورة وتحرم عليه الرشوة والهدية التي اهديت لأجل كونه قاضيا رشو برکباری دنیا بوایی حق بکات باطل باطل بکات حق او کیتری رشو؟ ای اوی که استاد تو معامله کثیر لدایری که بو تینا تظالم با بناتری تو گناه بر او گناه بر بده. بالام رشو چیه؟ خود اتی برکباری دیت کسی بوایی حق حق یابد خاطر پیش خلق او. همه نحوم. بەڵام ئەویەوە هەوەیە کرد پێویستە،مەعمللەیە کەەیە حەقیەکەەیە ندەەن پێێت ئیلا بێ لەو ڕێی کەسێکگۆ بڕێ پارە بدەیت، ئەو کاتەۆ گوناهبارناوی ئەو کەپرەە وەرگری گونابارە بچێت.وە هەدیە کاوڕێکی بۆە با بە هەدیە بۆ نوە مۆبایلێکی بۆە بە هەدیە. یان تا ئەو حەدی ساری بن بە هەدیە، بۆی چ ب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 جائز لا مالك استجائزني وربي غيرت كاتبك يا صلى الله عليه كن ارض حات ووتي لا ال... او هدي حرام ولا يجوز له الحكم حال الغضب شيء كعب ريال بدات فصل فصوماتك هر وها مفتيش نبي لكات انت رابونا فتوى بدات بو لبري فكري مشوشه تركيزيني هر علماء قياس المسره مالن حال الجوع وحال النعاس وحال مدافعة الأخبثين يعني وحاله الفرح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 اي العمل احب الى الله اصلات على وقته قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني اجر داوى زيارته لكي اقامه صنزانه زيارته في ادم بل ان بونيك ابن حجر لفتح الباري افرمتي مراعاتي حال شيخي كردوز و الحاحي نكردو اكثر نكردو لمن سئل بو ربما او شيخات بطاقة ماندوب وطوشي ماللب ونشاطينية هذا هو جواب دانويك ترسيار ربما لدتو ربي ربما جوابك تعودنا داتيا ربما جوابك ينقص به لبرشي لبرشي إنسانا ماندوب هذا هو مراعاة حالي ما مصاكنتا بكان الله فيكم وهناك جوابك الداتية علميا صحيح نبي يعني بضل يتوانا بيت مهتم احتمنا بكاته كجابت داتوا دل ران جاوبی او كاتانا في سر وعليه التسوية بين الخصمين هبه يكساني هر دو خصم دابك إلا إذا كان كافرا التسوية بين الخصمين يعني لا ایک این سرقنا فدانہ بیو کتنے سر زویدانہ ہے ایک چکننزی کوئی دانہ بیو کتنے دور دانہ ہے نہ ابھی مساوات کا او تاكل سر بينه بري اردات وتسهيل الحجاب بحسب الامكان حبي درغاي كراوب بو خلق بشوي كي احسن الا لحالاتك دخلت وانا نائب درغاي داخراوب بروي خلق ده بالكوب درغاي كراوب كي احسني بو خلق كت لاي كيف كان النبي بيسيو بيسيو كان النبي بيسيو، شر سري كيف شيو كسانو كا كيف شيو أنهى بيسيو كسانا ذر كا ك بيسيو أنهى. طعام بحسب الإمكان. فدليلتي فتقو الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وزعها. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاج. أتواني يا رمتي دري هبد لكانت قد كوا بيسبة بي يعني إذا بيسبة معين ویار متی در هم کسان کبردسی بودن کار آسانی بودن، آوا درست، اینکه وانم نساس کرتریه یاری داده ریه، آوانا کار آسانی بود و کن، یجنا خلبکی فی خوبی تو براد فداهی سنگ کرد. والاستضاع والارشاد یل الصلح الله يبارك في شفاعتك لحق ولخير اشفاعوا تؤجروا شفاعاتك وكسك وانا ناسره وظلم كابري حالي ويا فقيله دام واظلم لكرامه والاستيضاع استيضاع طلب وضع الحقوق على من عليه الحق عند ابكي والله كاكه والله برصت الحقد لا إملاه من شو بتشيب كيار متيب دهنيك اللي داش كن هنيك لكم كروا إلى الصلح بين خطا نرقهون توت النزول أبوك توت تشت النزول أبوك وحكمه ينفذ ظاهرا فقط حكم قاضي لظاهرة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 لور زمان زاني وقس زاني وشهود يزور ولبر برا اعتبارات حاكم ولكن بالريال دا دايبه من من حيث ظاهر هي منا يا هي اوا هي منا بلان في الواقع منا زان هي مني في الحقيقه ايقوم حلاله نخر بويا حكم القاضي لا يحل حراما بالريال قاضي حرامك حلالناك ها